هذا سائل يسال ما توجيهكم لبعض الشباب ممن من من ينشرون صور صورا لعضلاتهم في المواقع التواصل الاجتماعي سؤال سؤال طيب هذا لا يجوز نشر الصور صور العضلات في التواصل الاجتماعي او في اي مكان لان الفخذ عوره لابد من الستر من بين السره الى الركبه لابد هذه عوره ثانيا مساله الصور حتى لو قلنا انه اظهر عضلات مثلا جسده وصدره واضح مساله الصور وقد تكلمنا لعن الله المصور كل مصور في النار اشد الناس عذابا يوم القيامه المصور يقال لهم احي ما خلقت يجعل لكل مصور نفس يعذب بها في نار جهنم وايضا هذا يدخل في باب المضاهاه قال الله عز وجل في الحديث القدسي ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذره فليخلق شعيره فليخلق حبه يكلف بان ينفخ في هذه الصوره وليس بنافخ هذا من التعذيب الحذر فالانسان يكون على حذر ووجل في باب الصور الا لضروره ضروره نعم ل بطاقه الهويه مثلا لكذا وكذا وكذا لمعامله من المعاملات الرسميه هذا امر اخر اما التسهل فلا ينبغي ولا يجوز